وَإِذْ قُلْنَا أَصْحَابَ الْفُلْكِ إِذْ أَنذَرْتُكُمْ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَطَ كُنُوزٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَغْغُضُوا إِلَّا اللَّهَ أَفَأَنْتُمْ إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأتكنا عن آلجتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولا فيني أراكم قوما ترهلون بلا أوديتهم قالوا هذا عارض منطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء أَرّج ف بق لا يُور إلا مسهُم كْق كجز ق المجرري وَلا قد مَْكَّ جن لَذُم جَنَّْ وَجنا لَهُم سَنَّ وَأَلَق وَأَكلَة فَن أََّْ عَنهُم سَّهُم وَ أَ ق إن اذ كانوا يجحدون آيات الله اذ كانوا يجحدون بآيات الله واحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد اهلكنا ما حولكم القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم